قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا بنا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لنا صحون أرسلهم عن غدير يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا أن